صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِ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 اللي يكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة ألم تر أن أغس النشياقين على الكافرين تؤذهم عزة فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ورسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا وكان اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفضر منه شق الأرض وتخر الجبال هتا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماء والأرض إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ أَبْدَاء لَقَدْ أَحْصَاهُمْ عَدَّهُمْ عَدَّ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَاءٌ إِن ويجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما مدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم حاد او تسمع لهم ركزا الله الله